إذ قال موسى لأهله إني آلست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تسطلون فلما جاءها نوديا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 وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرُسٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ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 الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَنَظَرُوا مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَ انْتِ اهْيَا الْمَلَأُ مِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الا تعلو علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملا افتونني في امري افتونني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن الولو قوه والو باس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإن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 بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ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 فَتِكَبُيوتُ خاَوَةًم بِمَا ظَلَمُوا إِ فِي ذَلِكَ ل آيَتَِّقَْمينعَمُون وَأَن جَيْنَ الذيذينَ آممَنُوا وَكَانوا يَتَّقُون وَلُوطٌ إذ قَالَ لِقَوْمِه أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَنْ تُمْ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 قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَى اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً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 وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهَهُم مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّن أم يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السون؟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 إلَهُ معَ اللهَّ تعا الله َّا يُشرِكُ أَمَّ يَبَبدأَاء الْخَلقَةُم م يُعيد وَمَ يَرزقُكُم مِنَ السَّم وََّد أَلَهُ م الله قُلله تُ بوانَكُم إ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أِذَا كُنَّا تُرَابًا وَأَبَاءَنَا إِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ أُعِدَّنَا هَٰذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُل سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ أَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى ارَادَ فَلَكُم بَعضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يعلنون.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 وَإِنَّهُ لَهُ دَرُّ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ نَكَ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 وأمرت أن أكون مِنَ المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من